السلام ورحمة الله عندك أكياس خذ كيسا بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده فقد بدأنا الدرس السابق في باب جديد من أبواب المقدمة الآج وهو باب الإعراب والبناء فبدأنا بالإعراب عرفنا معناه لغة وعرفنا معناه اصطلاحاً وما زلنا مع التعريف الاصطلاحي فقلنا الإعراب اصطلاحاً تغيير حركة أواخر الكلمات في حال تركيبها عفوا. الإعراب اصطلاحا تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقطيرا بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها هذا تعريف الإعراب اصطلاحا تغيير يحدث لحركة أواخر الكلمات وهذا التغيير نوعان إما لفظي وإما تقديري قلنا التغيير اللفظي هو الأصل هو الذي يظهر في النطق ولا يمنعه شيء كجاء زيد رأيت زيدا سلمت على زيد وأما التغيير التقديري الذهني فيكون بسبب مانع تغيير التقديري له أسباب لأنه ليس الأصل هو خرج عن الأصل وقلنا ما يخرج عن الأصل يكون له سبب معي ما يخرج عن الأصل يكون له سبب فذكرنا أن الأسباب التي تجعل الإعراب مقدرا كم؟ ثلاثة ثلاثة وهي التعذر والثقل والمناسبة نعم فالإعراب التقطيري له أسباب وذكرنا أن الأسباب كانت ثلاثة وهي التعذر والثقل والمناسب تكلمنا عن السبب الأول وهو التعذر فقلنا معناه معناه أن يكون ظهور الحركات ها مستحيلة مستحيلة مستحيل أن تظهر الحركات قلنا له موضعا موضع في الأسماء والآخر في الفعل المضارع <تصفيق> في الفعل المضارع تحديدا لأن الفعل المضارع هو المعرض الماضي والأمر مبديان فالموضع الذي في الأسماء الاسم المقصود كمصطفى وليلى ومستشفى وعصى وفتى وقلنا هذا النوع تقدر على آخره كل الحركات الضم والفتح والكسرة للتعديد والموضع الثاني وهو الفعل المضارع هو الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف الذي في آخره ألف كيسعى ويرضى ويخشى وقلنا هذا النوع كذلك تقدر على آخره الضمة والفتحة أو يمكن أن نقول كل الحركات لأنه لا كسرة فيه فالحركات الموجودة ضم فتحة وهما مقدرتان فلو قلنا كل الحركات فهذا صحيح ليس بخط واضح هذا الكلام جميل هذا السبب الاول وهو التعذل السبب الثاني الثقل قد تكون الحركات مقدره لاجل سبب يسمى الثقل ماذا يقصد بالثقل كلمه ثقل من الصفة ثقيل والثقيل عكس خفيف أحيانا ظهور الحركات يكون ثقيلا على اللساء أحيانا ظهور الحركات يكون ثقيلا على اللساء ليس سهلا ليس سهلا يكون ثقيلاً على اللسان طيب إذا كان ظهور الحركات ثقيلاً على اللسان فهل نطق؟ لا العرب كانوا يتركون النطق لا ينطقون هذا الثقيل يجعلون الحركات ماذا؟ مقدرة كمثل ماذا؟ انظر مثلا إلى كلمة القاضي لو كانت فاعلة سأقول جاء القاضي بماذا تنتهي؟ بياء صحيح؟ صحيح هي الآن فاعد. المفروض يكون على الياء ضم أليس كذلك؟ المفروض أن يكون على الياء ماذا؟ ضم علامة الرفح علامة الرفع تكون على الحرف الأخير والحرف الأخير هو الياب فالمفروض أن يكون هناك ضمة على الياب طيب لو أردنا أن ننطق الضمة ممكن؟ ممكن لكن ثقيل على اللسان فيه صعوبة فيه ماذا؟ سنقول جاء القاضي القاضي صحيحاً لا؟ أنتم ما يخدمونها؟ كما نقول جاء الرجل ننطق ضم على اللام الراجل المفروض ننطق ضم على الياء جاء القاضي ألا ترى أن هذا فيه ثقل هو ليس مستحيلة ممكن لكن تشعر بصعوبة في النطق وأيضا مع الكسرة سلمت على القاضي الياء المفروض يكون تحتها كسرة القاضي هذه الكسرة تحت الضغط نريد كسرة أيضا تحت الياء صحيح حملاء لتكون علامة الإعراب فسنقول سلمت على القاضي على القاضي كسرة كما نقول سلمت على الراجول لكن الكسرة مع الياء ثقيلة أيضا القاضي وفي كل مرة تقول جاء القاضي وسلمت على القاضي تشعب بصعوبة في النطق العرب لا يحبون هذا العرب لا يحبون هذا التعب <تصفيق> اللغة العربية تحب السهولة تحب ماذا؟ السهولة إذا كان الشيء صعباً يترك ونأخذ السهل أنتم معين؟ فما السهل الآن؟ نترك الحركات أترك. لا تنطق لا تقول جاء القاضي أو سلمت على القاضي قل جاء القاضي سلمت على القاضي بدون حركات في النطق تب أين الحركات؟ في التقدير تب لماذا جعلناها في التقدير؟ السبب واضح للثقة لأنها ثقيلة ونحن لا نريد أن نتعب لأن نحب الثقة أنتم ما يا إخواني؟ فهذا, فهذا السبب الثاني الثقة أن تكون أي أي يكون ظهور الحركات في النطق ثقيلاً على اللسان هو ليس مستحيلاً ممكن لكن صعب وخاصة مع كثرة الكلام والتكرار ها سيكون الأمر أشد صعوباً بلا شك واضح هذا؟ فهمنا معنى الثقل التعذل يعني المستحيل لكن الثقل ممكن لكن صعب نحن لا نريد المستحيل المستحيل لا يمكن أن يحقل والصعب أيضاً لا نريده نريده السهول واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا معنى الثقة طيب كم موضعاً له كم موضعاً له في التعذب كلنا موضعاً الثقل أيضاً له موضعاً الثقل أيضاً له ماذا؟ له موضعاً واحد في الأسماع وواحد في في, في الفيل المضارح أنتم معي الثقة أيضا له موضع موضع في الأسماء وموضع في الفعل ماذا في الفعل المضارع بالضبط تمام يا إخوان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو أردتم أن تنتظروا في الداخل لا أو هنا لا, لا بس كما تمام يا إخواني فالثقل أرض له موضعان واحد في الأسماء والآخر في الفعل المضارع تحديدا طيب في الأسماء ما النوع الذي من الأسماء فيه إعراض مقدر للثقل نوع واحد اسمه الاسم المنقوص الاسم ماذا المنقوص ليس المقصور المقصور هذا في التعذف مصطفى ليلة واستشفى فتى لا هنا نوع جديد اسمه الاسم المنقوص ما معنى الاسم المنقوص انظر لهذه الأمثلة القاضي الداعي الهادي ومثلا أيضا الماضي الاتي ماذا ترى في هذه الأمثلة هي اسماء نعم معربة؟ نعم معربة بماذا تنتهي؟ تنتهي بياه جميل يعني تنتهي بحرف علة وكما ذكرنا حروف العلة حروف مريضة حركات قد تكون مستحيلة كمثل الألف وقد تكون ثقيلة أنتم معي؟ لذلك اسمها حروف علة فهي أسماء تنتهي بياه اسمها معربة طبعاً تنتهي بياء وهذه الياء قبلها ماذا؟ كسرة صحيحة أم لا؟ قبلها كسرة هذا النوع هو الذي يسمى الاسم المنقوس يسمى بماذا؟ بالاسم المنقوس الاسم المنقوس اسم معرب آخره ياء بشرط أن يكون قبل الياء ماذا؟ كسرة كهذا يفن تمام؟ طيب لو كان عندنا لو كان عندنا سوء معرب آخره ياء لكن قبل الياء سكون كمثل ضبي ضبي الضبي الغزال الصغير عرفوا الغزال الصغير اسمه ضبي هفس مُعرض آخره ياء هل قبل الياء كسره لا قبلها ماذا سكون هل يدخل مع القاضي والهادي والداعي لا هذا ليس منقوص فالمنقوص اسم مُعرض آخره ياء ويجب أن يكون قبل الياء كسره ماذا؟ هذا لابد لابد منه طيب جميل فهمت ما حكمه؟ طبعا هذا والحركات التي في الاسماء كم؟ لا ضمه فتحه كسرة فما حكمه من حيث الظهور او التقدير التقدير الضمه والكسره الضم والكسرة فقط تقدراني للفقر أقول جاء القاضي أين الضم هنا سلمت على القاضي أين الكسرة هنا فالضم والكسرة مقدرتان أنتم معين طيب والفتحة الفتحة تظهر لماذا لأنها خفيفة لأنها ماذا؟ خفيفة ليست مستحيلة وليست ثقيلا فتظهر لا مشكلة لأن الأصل الظهور وإذا كان الظهور ممكنا ممكنا يعني ليس مستحيلا بلا صعوبة خلاص تظهر الحركة فهذا النوع الحكم الاسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة لماذا؟ للثقل والفتحة تظهر لأنها وهذه قلت حكم تقدر عليه الضمة والكسرة فقط للثقل وأما الفتحة فتظهر لأنها خفيفة جاء القاضي في الإعراض فاعل مرفوع على مطرفه الضمة المقدرة للثقل وسلمت على القاضي القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة للثقل في النص تظهر الفتحة تظهر رأيت القاضية قل هكذا رأيت القاضية بفتحة ظاهرة لا تقول رأيت القاضي لا القاضية بفتحة ظاهرة تفعل به منصوب وعلام النص به الفتحة الظاهرة. في القرآن يقول تعالى الذين يقولون ربنا اننا سمعنا مناديا سمعنا ها مناديا المنادي كالقاضي والهادي في القرآن الذين يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا فكأظاهر واضح يا إخوان مفهوم هذا الموضوع الأول للثقل في الأسماء وهو نوع يسمى لإسم المنفوص طيب الموضوع الثاني كما, كما اتفقنا في الفعل المضارنا في الفعل ماذا لأن المغربة هو الفعل المضارئ طيب انتبه أمس في الدرس السابق في الدرس السابق في التعذر الموضوع الثاني لالتعذر الفعل المضارئ الفعل المضارئ المعتلُّ الآخري بالألف أليس كذلك؟ الفعل المضارع المعتل الاخر بماذا كيسعى ويرضى ويخشى طب يبقى من المعتل الاخر يبقى المعتل الاخر بالواو او او كذلك صحيح نعم فالموضع الثاني للثقل الموضع الثاني للثقل الفعل المضارع المعتل الاخر بالواو او الياء كيدعو ويرجو ويجري ويهدي هذه أفعال مضارعة آخرها واو أو آخرها يا طيب ما حكمها كم حركة في الفعل ها؟ حركة ضم وفتحة الكسر لا يوجد كسره للأفعال والسكون هذا في الجزء ونحن قلنا دعنا من الجزء. نحن في الحركات والسكون ليس حركة السكون ليس ماذا؟ ليس حركة فالحركات التي في الأفعال ضم وفتح فقط طب هذا النوع الذي أخيره أو يدعو يجري ما حكم الضمة؟ تظهر أم تقدر؟ ما حكم الفتحة؟ تظهر أم تقدر؟ جرد جرد تعال إلى الضمة سنقول على ما يدعو يدعوه ومع يجري يجري سهل أم صحب صحب صح؟ لكن مع الفتحة يدعو يجري توجد مشكلة لا توجد مشكلة فيه فإذا حكمه هذا النوع تقدر عليه الضمة ماذا فقط الضمة فقط للثقة وأما الفتحة فتظهر. فتظهر لماذا لأنها خفيفة ففي الرفع أقول يدعو ويجري مرفوع لا تقول يدعو ويجري صعب هذا لا تنطق الضمة قل يدعو ويجري يجري ويدعو في الإعراب هذه أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة المقدرة للفقه لكن مع الفتحة لن يدعو ولي ما يخونا لن يدعو ولن يجري كقوله تعالى لن ندعو من, دو من دونه إله لا ندعو من دونه إله لن ندعو بسفحة ظاهرة واضح إخوان لا. إذن الخلاصة السبب الثاني من أسباب الإعراب التقديري الثقة أن تكون الحركات ثقيلة على اللسان عند النطق ولذلك لا ننطقها وله موضعان واحد في الأسماء والآخر في الأفعال في الأسماء في الاسم المنقوص ما حكمه تقدر الضمة والكسرة وأما الفتحة فطرها في الأفعال الفعل المضارع المعتل بالآخر بالواوي أو بالحكمه تقدر الضمة والفتحة طرها إذن ينتبه السبب الأول التعذر كان مع الألف كان مع ماذا؟ ال وهذا السبب مع الياء وال مع الياء والثقل مع حروف العله التعذر والثقل مع ماذا؟ مع المعربة التي تنتهي بحرف علم. تنتهي بألف او واو او. او. وعرف السبب. الحركات في مع حروف العلة تقدر. اما لانها مستحيلة. كمثل الالف. واما لان الحركات ثقيلة. واضح هذا الكلام جميل. ثم هنا في الثقل. في الثقل. كل الحركات تقدر الضم تقدر والكسرة تقدر إلا الفتحة. أليس كذلك؟ صحيحة أم لا؟ في الثقل كل الحركات تقدر إلا الفتحة. إلا ماذا؟ لكن في التعرض كل الحركات تقدر. الضم والكسرة والفتحة. واضح هذا الكلام؟ مفهومي يا أخواني؟ جميل. السبب الثالث المناسبة. السبب الثالث الذي يجعل الإعراب مقدراً هو المناسبة أنتم ما يفعلين؟ ما معنى المناسبة؟ انتبه اقرأ هذه الأمثلة أولاً ومعنى أن نقرأها معاً سننظر في الأمثلة التي تقادلها كيف تصديق تنتهي بالقاف القاف حرف علّة أم حرف صحيح؟ صحيح, صحيح. صحيح. وإذا قلنا الحروف, الحروف الصحيحة تظهر عليها حركات الحروف الصحيحة تظهر عليها حركات ففي الرفع تظهر ضمّ جاء صديق في النص تظهر الفتح راهض صديقا في الجري طب هاو سلمت على صديق, صديق. صديق. انتوا ما يا خوان فالحركه ظاهره لان القاف حرف صحيح تظهر عليه الحركه طيب تعال الى هي نفس الكلمه لكن معها طويل. <تصفيق> يا ناسوا الكلمة صديق. جاء ابا صديق وعرته صديق سلامت على. لك ليست وحدها. اتصل بها يا ابا صديق ليه انا اقول صديقي هذي ليه اسمه علي. يا ابو المتكلم. يا ابو المتكلم. يأم المتكلم. يأم المتكلم. هذا الكتاب لي أقول كتابي هذا الرجل أب لي أقول أبي فانضط إلى الاسم إلى كلمة صديق لما اتصلت بياء المتكلم وهذا اسمها إضافة طبعا هذا اسمها ماذا؟ إضافة صديق صديقي إضافة فأولا نقول هذا اسم صديق اضيف الى الياء المتكلم اضيف الى الياء مضاف ومضاف الى الياء ماذا حدث لما جاءت اضافه الى الياء اين ذهبت الحركات حركات ليست موجوده هنا صحيح هملات اين الحركات كلها اين الحركات هنا؟ ليس موجودة لا انطقها جاء صديقي رأيت صديقي سلمت على صديقي هل انا نطقت ضمن؟ لا فتحة لا اذا مقدرة اصبح انا لو انطق الحركات فاين ذهبت لا يوجد حركات لا يوجد يوجد هنا ضمن هنا ويوجد فتحة هنا ويوجد كسرة هنا اخرى لكن اين الحركات الان? مقدرة؟ طب ما المشكلة؟ ما السبب؟ هل السبب في القاف؟ لا, لا. لا. السبب ليس في القاف القاف في نفسها تحمل الحركات السبب الياء؟ حركات اصبحت مقدرة بسبب الياء بسبب ماذا؟ طب ما المشكلة في الياء؟ الياء لما جاء تحتاج أن يكون قبلها ماذا؟ دائما الياب هذه الياب يوم لما تأتي تحتاج أن يكون قبلها كسرة دائما لماذا تحتاج الكسرة؟ لأن الكسرة هي المناسب هي ماذا؟ هي المناسبة الضمة لا تناسب الكنت لا تناسب الياب والفتحة لا تناسب. الياه. صحيحا لا? صحيح. فالخلاصة يعني الحركات التي كانت هنا اصبحت هنا مقدرة. لماذا? لان مكانها مكان الحركة هو القاف. صحيحا لا? هذا المكان الانفارغ ام مشهول? مشهول مملوء. هل يمكن في حرف واحد ان تأتي حركتان? ممكن لا. لا حركة تأتي والاخرى لقد ان تغذب. لا لا يمكن ان تنبس حذاءا واحدا في قدميك. صحيح ام لا? واحد يدخل الاخر خلاص لا مكان له. فهنا نفس الشيء. حركة مقدرة هنا. لماذا? لان مكانها مشغول. مملوء. مشغول بماذا? مجهود بحركة أخرى فهذه الحركة الأخرى هي الكسرة طبعاً صحيح؟ لماذا جاءت؟ جاءت للمناسبة جاءت لا يجري ماذا؟ لأنها هي التي تناسب لها تفو المعنى المناسبة وضح هذا الكلام فإذا ما معنى المناسبة؟ من هذا المثال نريد أن نأخذ تعريفاً للمناسبة المناسبة معناها أن تكون الحركات مخطار. لماذا? لان مكانها مشغول. مملوء. مشغول بماذا? مشغول بحركة, <تصفيق> بحركة ماذا? هي هنا الكسر. تم هادل حركة الاخرى. لماذا جاهد? لمناسبة الحرش. انتم ما يخدم لا. الحرف هنا هو ماذا? هو الياه. واضح هذا الكلام. مفهومي يا أخوان؟ هذا معنى المناسبة طيب هذا السبب المناسبة لتعرف المعنى الآن كم موضعاً له واحد واحد فرح تعرف الموضعاً الثقل والمناسبة كم موضعاً وهو هذا هذه هي اي اسم يضاف الى ايه المتكين? لابد ان يحدث هذا. كتاب كتابي. قلم قلمي. اخ اخي. بيت بيتي. اي اسم تأتي معه الياه? لابد ان يكون قبل الياه كسر. لان هذا هو المناسب لليه. طب والحركات الاخرى اين تكون? اه. يكون الكلام? فالمناسبة لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَوْضِعٌ وَاحِدٌ وَهُوَ ها؟ أي اسم الضغاف بياء ماذا؟ كاتلاً في صديقك أبي أبي من آخر تمام يا خير؟ نعم والحركات؟ نعم طيب ما حكم؟ هل كل الحركات مقدرة؟ نعم سنرى الضم مقدرة أم واضح. ماشي الضمه مقدره طيب الفتحه مقدره الظاهره لا خفيفه يا استاذ ولايك لا طب انتم سدين قاي قاي قاي ما احنا قولنا الياء تحتاج دائما وهل لا يمكن ان تجتمع حركه دال في نفس الوقت اذا لابد ان تكون الكسره والفتحه ماذا ايضا مقدره للمناسبه مكانها مشدود ما كانوا ما لا بحركه اخرى ذات <تصفيق> للمناسبه كحرف مقدر هذا واضح والفتح مقدر هذا طيب والكسره مقدره ام ظاهره وانتبه عندي هنا كسره تحت القاف مقدر مقدر لماذا طب وماذا تفعل هذه الكسره تستنت حسنت حتى الكسرة المقدره الكسرة الاصلية هذه بسبب علم اين هي هنا ليس الموجودة كيف استاذ هذه الكسرة الموجودة هل هي بسبب حرف الجر لا, لا. ام بسبب المناسبة؟, بسبب المناسبة وهي هنا وهي هنا وهي هنا حتى بدون جملة صحيح املاك اذا هذه الكسرة ليس بسبب على. هي بسبب ماذا? نعم. واين الكسرة التي بسبب على القصنية قبل لها? اين هي? قدرة. لذلك هذا نور حكم تقدر عليه كل الحركات. كل ماذا? الحركات. ضمة تقدرة. فتحة تقدرة. حتى كسرة. احدهم سيقول لك اي جودة كسرة ضايرة? صديقي قلبه غلابه لا هذه حركه كسره بما ان كسره تعالى لازم لازم تيسره الاعراب هذه كسره المناسبه الكسر الذي في التقدير هي عليه كل الحركات للمناسبه واضح يا اخوان كالمثال جاء صديقي فاعل مرفوع وعلامة وفعه ماذا؟ الضم أين؟ المقدرة لماذا؟ للمنازل واضح هذا كلام؟ مفهوم يا أخوان؟ بهذا عرفنا أسباب الإعراب المقدرة وهي ثلاثة وعرفنا مواضعها واضح هذا كلام؟ تعذر موضعان في قلب. وضعان المناسبه كم واحد, واحد. اذا الاعراب المقدر في خمسه اشياء في خمسه ماذا أشياء. في خمسه انواع ثلاثه اسماء ونوعان من الافعال ثلاثه اسماء الاسم المقصود هدف التعرف والاسم المنقوص هدف الثقل والاسم المضاف الى المتكلم هانفل مناسبه هذه ثلاثه من الاسماء واثنين في الافعال <تصفيق> المضارع المعتل الآخر بالألف مضيف. والمضارع المعتل الآخر بالو أو أو واضح هذا الكلمة مفهوم يا إخواني وهذه المواضيع الخمسة كما ترى إما تنتهي بحرف علّة ألف أو و أو يام فالحركات مقدرة بسبب حرف علّة او عفوا الحركات مقدرة على حرف العلة او مقدرة بسبب حرف العل يعني هنا الحركة مقدرة على حرف العلة صحيح кажется لا نعم وهنا هل الحركة مقدرة على حرف العلة ام بسببه بسببه بسببه فهذه المواضي الخمسة الحركات فيها مقدرة اما مقدرة على حرف العل واما مقدرة بسبب حرف العل وهو هذا الكلام مفهوم يا إخوان؟ لأن حروف العلة كما قلنا حروف ضعيفة حروف ماذا؟ ضعيفة لا تحمل كل الحركات خلاص في الضمار كذلك نقول أنه حرف العلية لا بس من ناحية أنها حرف حرف من حروف اللغة الياء الوار أي حرف من ناحية أنه حرف من حروف اللغة يقال عنه حرف علم لا بس نحن ننظر إلى الحروف قبل أن تكون في الكلمات حرف اللغة 28 قالت باء تأثى إلى آخره هذه الحروف كما قلنا في البداية كم دوعا? حروف علة وحروف صحيحة. حروف العلة كم? <تصفيق> ايا كانت? واو الف يا في ضمير او في غير ضمير في مغرفة ومن هي حرفة. طيب. اذا نحن وصلنا في التعريف ما زلنا مع تعريف الاعراب. تغيير حركة اواخر الكلمات لفظا او وصلنا الى هن. صحيح انا اخر شيء تخطيرا. هذا مع الـ مع هذا في الاعراب يبقى الجزء الأخير بقي جزء من التعريف صحيحاً لا؟ تغيير حركة أواخر الكلمات لفظاً أو تقديراً بسبب اختلاف العوامل بسبب ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا سنوبيونا من أراد المصور